وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنَ وَجَنُوبِنِ وَبَنِيٍّ وَجَنُوبِنِ وَبَنِيٍّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّبَعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عند بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ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 سميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمله الظالمون ما يؤخرهم ليوم تشخص فيه أبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئتتهم هوى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زواب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 وَبَرَزُوا لِلَّهِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ القهار. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذْ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى أَجْوَاهُمُ النَّارَ لِيَجْزِي اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب هذا بلاغ هذا بلاغ للناس وليُذروه وليعلموا أنما هو إله واحد واني اذكر اول